اثنان، استمع إلى الجمل وضع خطاً تحت اسم المهنة كما في المثال الشرطي يحافظ على أمن الوطن الطباخ يطبخ الطعام المدرسة تدرس الطلاب البقال يبيع الحليب الطبيب يفحص المريضة النجار يصنع الكرسية